بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غبرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين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 ادراكما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله